ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن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 ما في الأرض جميعا وما في الأرض جميعاً ثم يجي كلا إنها نضارة كلا إنها نضارة نزاعة للشغرة نزاعة للشغرة الزاعة للشغرة تدعو من أدبر وتولع وجمع فأوعى إن الإنسان خلقه نوعا إذا مسخ الشبوج زوع وإذا مسخ الخير منوعة إلا المصلين إلا المصلين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 والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفرجهم حافظون، إلا على.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 الذين هم بشغادتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات، أولئك في جنات مكرمون.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 فلا أقسم برب المشارق والمغارب اننا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فدمهم يخطو ويلعبوا حتى حتى يلاقوا يومهم الذي وعدون يوم يخرجون من الاجداث وَمَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا سِرَاعًا كَهَنَّهُمْ إلَى نُصْبِيَ فِضُونٍ قَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ قَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا